فَأُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذم من مطر او كنتم مرضى او قُلْتُمْ رَضَاءَ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وعلى جنوبكم، فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا، ولا تهنو في بيت غائِ القوم. اَن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَضْجُنُّ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ فَلَّا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ وَلَا تَكُل لِلْخَائِنِ نَقْصِيماً